「あなたは私のことは私のことは サミア الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ي ن آ م ا م و س خسر إن النابلسي للعلوم ا ا ل ا و ا س ل ا ل ل ه 「ありがとうございました」